بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة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 مَوْبُونَهُ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْذَّانُونَ مُخَلَّدُونَ بِأَقْوَابٍ وَأَمَارِقَ وَكَأْسٍ معين مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّن وحور عين كأمثار اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وَحابُ اليمين م أَصحابُ اليمين في سِلم م خبود وَقَحم مبود وَغِلٍّ مَمْدُ ب وَماائِم مكوب وَفكة كَفَة الل م قَقُواتِ وَلا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُذْرَبًا أَزْوَاجًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّمٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّمٌ مِنَ الْآخِرِينَ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظلم من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحْنُ خلَقناكم فَلَلا تُفضَدّقون أفَأيتَُّ تُّون أَن تُم تَخْلُقونَهُ أَم نَحْنُ الْخالقون نَحْنُقدَدَّر ن بَينكمم المَووتَ وَماَا نَحْنُ, وما نحن بِمَسْبوقينعَأَُّ بَدّلَ أَمْ سلَكم وَنويشأكُم في م لا تعلم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 فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ نَحْنُ جَعللهَا تَذكبَتَ وَمَتَعَمُقين فتَبّح بِثْ رِّكَ الععَظم فَلا أُقُسِمُ بِمواق النّجُوم وَإِهُ لَ قَسَمُ اللَْ تَعلمونَ عظيم